ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا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 لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وحبلنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم انا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا حي يا قيوم اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ذا الجلال والإكرام اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عثمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر برحمتك يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم اللهم انا نسالك ان تحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا اللهم فاحفظنا بالاسلام قائمين واحفظنا بالاسلام قاعدين واحفظنا بالاسلام راقدين ولا تشمت بنا الاعداء ولا الحاسدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا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 اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك من الخير فرفوق ما نرجو. نسألك من الخير فوق ما نرجوه ونعوذ بك من السوء فوق ما نحذر يا ذا الجلال والإكرام اللهم علق رجاءنا بك يا حي يا قيوم اللهم علق رجاءنا بك يا حي يا قيوم واقطع رجاءنا عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حاجاتنا فاقضها كفابك وليا وكفابك نصيرا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفينا شر ما أهمنا وشر ما لم نهتم به وأن تعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اجعل الدائرة على عدوهم يا حي يا قيوم بقوتك يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام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 واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين